Thank تَنَزَّلَ وَقِينَا When I... Mm-hmm. We do it. out ربط <تصفيق> لنا Oh, <laughs> oh, ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا إليك الكلف فقالوا ربنا اونا اخي multimod pol po Thank <laughs> الليل والليل تجينا من الغم zelmen z vrhu et in. Pronto. Oh, <sighs> يسبسون بحب ربهم ويؤمنون ал ain't still تجي له السنين اع ومن تستسقيوا مرذين تنقوا Thank <laughs> you. قد كانت لكم أشوة حسنة آمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَثَأْتُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِذَا جَاءَ مَن أَلْذِهِ لَا don't Yeah you <laughs> want قل أعوذ بعظم الفلق لي شر ما خاف أو لي شر ستني إذا انقب ومن شل حاسد إذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل